ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام تصريحه جل وعلا في آيات كثيرة بأنه لم يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار والإنذار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 يعم جميع الأفواج الملقين في النار قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها مع نصه وكلما تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين ومن ذلك قوله جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا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 أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم لعمومها في كل ما تشمله صلاتها وعقده في مراق السعود بقوله في صيغ العموم صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع ومراده بالبيت أن لفظة كل وجميع والذي والتي وفروعهما كل ذلك من صيغ العموم فقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى قوله قالوا بلى عام في جميع الكفار وهو ظاهر في أن جميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل في دار الدنيا فعصوا أمر ربهم كما هو واضح ونظيره أيضا قوله تعالى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 وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع أهل النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفتره بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر وبهذا قالت جماعة من أهل العلم وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأته نذير واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله وبأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما وقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة الآية وقوله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إلى غير ذلك من الآيات وظاهر جميع هذه الآيات العموم لأنها لم تخصص كافرا دون كافر بل ظاهرها شمول جميع الكفار ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار انتهى وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضا حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة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 الدالة على عدم عذر المشركين بالفترة وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول هل المشركون الذين ماتوا في الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم أو معذورون بالفترة وعقده في مراق السعود بقوله ذو فترة بالفرع لا يراعوا وفي الأصول بينهم نزاع. أيها المستمع الكريم نكتفي في لقائنا هذا بما مضى ونواصل حديث المؤلف حول أهل الفترة في اللقاء القادم وما بعده إن شاء الله فإلى ذلك الحين نأمل أن يتجدد لقاؤنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته